إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل في ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى كنا في المجلس السابق توقفنا عند المبحث الذي ذكره المؤلف رحمه الله والذي يتعلق بالنهي عن الجدال في الدين وهذا المبحث ذكر المؤلف رحمه الله في أوله كلاما يدل على أن الجدال مذموم في الجملة ثم ذكر رحمه الله بعض الأدلة والنصوص الدالة على ذلك ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله بأن الجدال ينقسم إلى قسمين فمنه المذموم المحرم ومنه الممدوح المشروع ولذلك قال رحمه الله وكل ذلك والإشارة هنا إلى النصوص التي جاءت في ذم الجدال قال وكل ذلك في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بعدما تبين أو الجدال فيما لا يعلم المحاج أو الجدال في المتشابه من القرآن أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك وهذه العبارات كنا شرحناها في المجلس السابق بشيء من التفصيل قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر القسم الأول وهو ما يتعلق بالجدال المذموم المحرم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك للحديث عن الجدال الجائز المشروع المحمود قال رحمه الله أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه عفيني من الإعلانات على السيارة شوفا السيارة المصمّتة هي شخور الأخوان الذين طيب قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه إذن فهذا شروع من المؤلف في حديثه عن الجدال المحمود إذن فالجدال إذا كان بقصد إظهار الحق وبيانه فهو محمود وليس بمذمون هذا هو المقصود قال أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم يعني إن كان أيضا المجادل عالما فيما يجادل فيه قال له نية صالحة له نية صالحة يعني إذا لم يكن للمجادل في ذلك نية سيئة لأن يكون مقصوده أن يظهر هو أو أن يظهر علمه وذكاءه وفطنته بل كانت نية المجادل أن يظهر الحق وأن يعلو الحق فهذا أيضا داخل في الجدال المحمود قال من عالم له نية صالحة له نية صالحة ثم قال ملتزم بالأدب ملتزم بالأدب أي هذا المجادل يلتزم بأدب الجدال يلتزم بأدب الجدال لأن الجدال له أداب والمناظرة لها أداب أيضا ولذلك ألف يعني أهل العلم في آداب الجدال والمناظرة ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان له كتاب آداب البحث والمناظرة تكلم فيه رحمه الله عن آداب الجدال وعن آداب المناظرة ويمكن أن نذكر يعني بهذه المناسبة يعني شيئا من أداب الجدال والمناظرة كما ذكر ذلك العلماء والباحثون فأول أدب أول أدب من أداب الجدال والمناظرة كما يذكر ذلك أهل العلم هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في ذلك يعني يجب على المجادل في جداله أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى فلا يقصد من وراء هذه المجدلة أو المناورة يعني شهرة ولا رياء ولا سمعة وإنما يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى وأن يظهر الحق وأن يظهر الحق أيضا من أهم أداب المجادلة والمناظرة أن يكون الجدال بعلم أن يكون الجدال بعلم بالأدلة والحجج ولهذا قلنا في تعريف الجدال بأنه مقابلة الحجة بالحجة مقابلة الحجة بالحجة فالواجب أن يكون الجدال وأن تكون المناظرة قائمة أو قائمة على العلم والحجة والدليل والبرهان، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى في كتابه الذين يجادلون بغير علم، فقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ولا هدى ولا كتاب منير فذم الله تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس الذين يجادلون في الله وفي دين الله تبارك وتعالى بغير علم وبغير حجج وأدلة وضرهين ونحو ذلك أيضا من الأداب التي تذكر أيضا في هذا الباب معرفة تقبل الخصم للحق فلا ينبغي للإنسان أن يجادل شخصا متعنتا متعصبا لا يقبل الحق هذا لا ينبغي أن يضيع الوقت معه إذن المجادلة والمناظرة إنما تفيد وتنفع مع إنسان ينصع للحق ويتقبل الحق إذا ظهر ذلك الحق وأما أن تجادل يعني شخصا متعصبا لرأيه وعنيدا ومتعنتا فهذا من إضاعة الوقت وعلى هذا يحمل على هذا يحمل إعراض بعض السلف رحمهم الله تعالى عن مجادلة أهل البدع لأن أهل البدع يعني عموما معروفون بتعصبهم لأرائهم، معروفون بتعصبهم لارائهم ولذلك يعني كان يعني بعض الأئمة وبعض السلف يتقون جدالهم لما في ذلك من إضاعة الأوقات وإضاعة الجهود من غير فائدة تذكر. أيضا من أداب الجدال والمناظرة أنه يجب على المجادل والمناظر إذا تبين له الحق إذا تبين له الحق أن ينصاع له أن ينصاع له وأن ينقاد للحق وللحجج والبراهيم فلا يجوز للمسلم في جداله ومناظرته لغيره أن يتكبر عن الحق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر الكبر قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فهل يعد هذا من الكبر فقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رده رده بعد بعد تبينه وغمط الناس أي احتقارهم هذا هو الكبر إذن فيجب على الشخص الذي دخل في مناظرة أو في جدال أن يأخذ بالحق متى تبين له ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال ما نظرت أحدا ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق على يديه إذا فالمقصود من هذا الجدال والمناظرة هو أن يظهر الحق ولا يهم أن يظهر من الجهة الفلانية أو من الجهة المقابلة المهم أن يظهر ماذا الحق ومتى ظهر الحق وجب على المسلم أن ينصع له ولذلك قال الله تبارك وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين اذا فهذا هو يعني الواجب على المسلم إذا يعني وجد بأن قول خصمه يعني هو الذي عليه الأدلة وتؤيده البراهين والحجج فالواجب عليه أن يرجع عن قوله إلى قول من يخاصمه ويجادله أيضا من أداب الجدال والمناظرة أنه ينبغي للمجادل والمناظر أن تكون عنده يعني قوة يعني استحضار للحجج والأدلة أن تكون عنده قوة يعني استحضار للحجج والأدلة والبراهيم القوية التي يعني تفهم الخصم، ولهذا يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما نظر أن مرود لما نظر أن مرود قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال النمرود، آه، أنا أحي وأموت، أنا أيضا أحي آه وأموت، وأن المرود كيف يحيي ويميت؟ يأمر بإحضار ماذا؟ شخصين اثنين، يأمر بإحضار شخصين اثنين، فيأمر بقتل أحدهما آه، ويأمر بإبقاء الآخر، فيقول انظر، يعني هذا الذي آه قتلتُه أمتُه، وهذا الذي تركته ماذا؟ أحييته. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني لم يضيع وقته يعني في مجدلة يعني هذا الطاغية ويبين له بأنه ليس يعني ذلك الخلق الذي أعنيه وتلك الإمامة التي أعنيها فيعني في لقوة استحضاره عليه الصلاة والسلام ذهب مباشرة إلى حجة قوية دامعة فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها يعني أنت من المغرب قال الله تعالى فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر ولهذا يعني من الضروري جدا يعني في المجادل وفي المناظر يعني أن تكون يعني له هذه القوة في يعني سرد الأدلة والبراهين والحجج واستحضارها ويعني الزام الخصم بها وبيمجبيها أيضا من الأدب من الأدب المهمة التي يعني ينبغي أن تكون في المجادل والمناظر وخاصه يعني في المناظرات يعني الكبيره في المناظرات الكبيرة التي تكون بين يعني علماء وبين رؤساء ونحوهم يعني لابد أن يكون المجادل والمناظر متمتعا يعني بالذكاء والفطنه متمتعا بالذكاء والفقنة ولهذا يذكر يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يوما يعني اتفق مع أناس ملحدين لينظره اتفق مع أناس ملحدين لينظره وضرب لهم موعدا وراء نهر ضرب لهم موعدا وراء نهر ثم تأخر يعني أبو حنيفة رحمه الله عن ذلك الموعد تأخر عن الموعد ولم يذهب إلى يعني من وعدهم إلا في وقت متأخر فلما وصل إليهم إلى أولئك الملاحدة يعني قال لهم أو سألوه سألوه عن سبب تأخره وكيف تتأخر وأنت الإمام ها؟ والإيمان طبعا لابد أن يكون يعني منضبطا في مواعيده ونحو ذلك فقال لهم يعني سبب تأخري هو شيء يعني حدث فقالوا له ما هو هذا الشيء قال لهم رأيت سفينة في النهر قال لهم رأيت سفينة في النهر يعني تمشي لوحدها يعني من غير قائد ولا ربان تمشي لوحدها كذا في النهر، ثم ترسو تلك السفينة في ميناء وموضع ونحوه، فتأخذ معها الناس وبضائعهم وكذا، ثم يعني تتحرك مرة أخرى وتأخذهم إلى وجهاتهم التي يريدونها كذا، فقالوا له يعني أتستهزئ منا؟ يعني كيف يمكن يعني لسفينة؟ أن تقود نفسها بنفسها من غير أن يكون لها يعني قائد وربان وغير ذلك. فقال لهم إذا استغربتم إذا استغربتم أن تكون سفينة من غير يعني صاحبها وربها ونحو ذلك، فكيف تصورتم أن يكون هذا الكون آه بأكمله من غير خالق؟ كيف يتصور أن يكون هذا الكون الذي يعني يسير يعني في نظام يعني دقيق جدا وعجيب جدا بأرضه وبحاره وسماواته وشمسه وقمره كل ذلك يعني يمشي في نظام بديع ودقيق جدا وأنتم تزعمون بأن هذا الكون يعني جاء هكذا صدفة من غير خالق ومن غير رب ونحو ذلك فكيف يعني قبلتم يعني هذا الشيء واعتقدتموه واستبعدتم أن تكون سفينة يعني تمشي في نهر يعني هكذا بالصدفة من غير أن يكون لها يعني قائد وكذا فيعني غلبهم غلبهم بهذه الحجة وهذا يعني من فطنته وذكائه رحمه الله تعالى ولذلك أيضا يعني مما يعني يحكى ويذكر في هذا الباب ما ذكره أبو القاسم التيمي رحمه الله ما ذكره أبو القاسم التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة ذكر رحمه الله أن ملحدا قال للناس أنا أخلقوا أنا أخلق يعني أنتم تزعمون أن الله تعالى فقط هو الخالق قال أنا أيضا أخلق فقالوا له أرنا خلقك أرنا يعني كيف تخلق فدعا بقطعة لحم دعا بقطعة لحم فشرحها يعني فتحها ثم جعل فيها يعني البعر ونحو ذلك من الزبالة حتى تتعفن بسرعة فوضعها في قرورة وضعها يعني وضع تلك القطعة من اللحم في قرورة ثم أغلقها وختمها يعني جعل, جعل عليها خاتما حتى لا تفتح حتى لا تفتح ثم دفعها إلى إنسان دفعها إلى إنسان فحفظها لمدة ثلاثة أيام ثم عاد به فلما جئ بتلك القرورة إذا بالخاتم يعني بقي كما هو يعني القرورة لم تفتح فماذا فعل ذلك الملحد أمر بكسر تلك القرورة فظهرت فيها ماذا يا جماعة الديدان فقال لهم هذا هو خلقي انا خلقت هذا الدود من خلق وانا الذي خلقته فتاملوا الان الى يعني ذكاء وفطنه المجادل والمناظر فقال له احد الحضور كم عددها كم عدد هذه الديدان فلما يعرف جوابا ثم قال له وكم ذكورها من إناثها كم عدد ذكور يعني هذه الديدان وعدد إناثها وكم رزق هذا الدود وما هي أعمارها وأجالها يعني بهت ذلك الملحد ثم قال له إن الله تعالى الذي خلقها أحصاها عددا أحصاها عددا وعرف ذكورها ذكورها من إنا وعرف رزقها وعرف أعمارها وأجلها ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون فأشاهد يعني أشاهد من هذه القصة أن الذي يعني يجادل غيره ويناظره يعني لابد أن تكون فيه يعني مثل هذه الفطنة ومثل هذا الذكاء. أيضا من أداب المناظرة وهذا يعني أمر مهم جدا من أداب المناظرة. أن لا يترتب على تلك المناظرة مفسدة أعظم يعني أحيانا الإنسان قد, قد يريد الخير من مناظرته فيترتب على تلك المناظرة مفسدة ماذا أعظم ولهذا أحيانا, أحيانا بعض أهل الباطل وبعض أهل البدع يبحث عن مناظرة مع عالم كبير مثلا من أهل السنة بقصد ماذا أن يشتهر هو وبقصد أن تشتهر بدعته يعني يريد من وراء هذه المناظرة أن يشتهر وأن تشتهر بدعته وأن يسمع بها الناس ولذلك فإذا رأى العالم بأنه ليس من المصلحة أن يناظر هذا الشخص وهذا المبتدع فلا يناظر لا يناظر ولهذا أيضا يعني كان كثير من السلف كان كثير من السلف ينتنعون من مناظرة أهل البدع لهذا السبب حتى لا تشتهر البدع ولا يشتهر أصحابه ذلك لأنه في زمن السلف يعني كانت السنة هي الظاهرة وأما البدع فكانت خفية وأهلها كانوا أيضا أخفياء ولهذا كانوا يبحثون عن الشهرة من خلال مناظرة العلماء والأئمة فكان العلماء يمتنعون من ذلك بهذا السبب ولهذا يقول الإمام الليلة رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال رحمه الله وهو يعني يشير إلى هذا المعنى قال فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدع؟ يعني يقول المناظرة المبتدعة أحياناً قد تترتب عليها مفاسد قال ولم يكن لهم قهر ولذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغير كمدا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا يقول الإمام رحمه الله حتى جاء المغرورون ففتح لهم طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا حتى كفرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماء من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة إذن فكان أهل البدع يعني يتخذون هذه المناظرات طريقا وسبيلا لكي يشتهر بين الناس ولكي تشتهر بدعتهم وتبلغ هذه البدعة أسماء الناس من خاصة وعامة، فكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى في كثير من الأحيان يمتنعون من مناظرة أهل البدع لأجل يعني هذه الأشياء التي أشرنا إليها. مهم أن يعني أداب ال يعني عديدة وكثيرة يعني نكتفي بهذه الأشياء التي ذكرناها تلا يداهمنا الوقت أيضا قال المؤلف رحمه الله أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد إذا فالمجادلة بهذه الشروط وبهذه الضوابط أمر ماذا؟ محمود ومشروع طيب ما هي الأدلة؟ الدان على أنه يوجد جدال محمود ومشروع قال المؤلف قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وشاهد في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن يدعى المخالفون للدين وللشرع وطرق دعوتهم تكون إما بالدعوة بالحكمة وإما بالموعرة الحسنة وإما بالجدال بالتي هي أحسن فدلت هذه الآية على أن الجدال إذا كان بقصد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإظهار الحق وبيانه، فإنه يكون محمودا ومشروعا. قال المؤلف وقال تعالى: ولاتجادل أهل الكتاب إلا دلتي هي أحسن. إذن هذا استثناء. إذن فمجادلة أهل الكتاب قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة. ولهذا قال تعالى ولتجادل أهل الكتاب إذن هذا نهي عن الجدال ثم قال تعالى إلا بالتي هي أحسن إذن فهذا الاستثناء يدل على أن هناك جدالا محمودا وممدوحا ومشروعا مع أهل الكتاب وذلك إذا كان بالضوابط والشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا إذا هذه الآية تدل على ماذا يا على أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يجادل قومه وينظر ولهذا قال له قومه قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. فهذه الآية يعني تدل أيضا على أن الجدال قد يكون جائزا بل محمودا ومشروعا. ثم قال المؤلف وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. إذا فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاء في كتاب الله ما يدل على أنه نظر قومه نظر قومه كما في سورة الأنبياء حيث قال الله تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به علمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهدين إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها مجادلة ومحاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وأيضا جاء في سورة الأنعام ذكر مناظرة إبراهيم لعبدة الكواكب فلما جن عليه الليل أرأى كوكبا قال هذا ربي قالها تنزلا من باب ماذا المناظرة ولهذا المناظرة يعني هذه الفائدة يعني قد يذكر فيها المناظر أشياء هو لا يعتقده ولكن يذكرها ماذا تنزلا يعني أن هذا يعني حق فلما جن عليه الليل أعرأ كوكب قال هذا ربي فلما أفل يعني غاب ذلك النجم قال لا أحب الآفلين يعني لا يمكن أن يكون هذا النجم رب لأن الرب لا يغيب الرب الخالق لا يغيب عن المخلوقين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهدني يا ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر لأنه يبقى مدة طويلة من طلوع الشمس إلى غربه فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فهذه النجوم والكواكب التي تعبدونها كلها لا تصلح، آه، لا تصلح أن تكون آه أربابا وألهة، فهذه يعني مناظرة يعني حكاه الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، وذكرنا يعني سابقا يعني مناظرة إبراهيم لأن مرود، آه، لما قال له فإن الله يأتي بشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ف يعني كان من طريقة إبراهيم وهديه عليه الصلاة والسلام مناظرة ماذا هؤلاء الكفار والمخالفين ولهذا قال تعالى في آية أخرى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا فالله تبارك وتعالى أتى إبراهيم في الجدال والمناظرة أته الله تبارك وتعالى الحجج القوية التي يهزم بها خصومه ومخالفه إذا فيقول المؤلف وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون إذا موسى أيضا عليه الصلاة والسلام ناظر فرعون ناظره أيضا وهذه المناظرة جاء ذكرها في عدة صور منها ما جاء في صورة الشعاراء منها ما جاء في صورة الشعاراء في قوله تعالى عن فرعون قال ألم نربك فينا وليدا يعني ربنا كنت صغير ذلك يعني خرجتنا طريق كما يقول قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين اه كافر طبعاً في غير ثم يعني ذكر الله تعالى يعني آخر الايات قال فعلتها اذا وأنا من الضل من من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقنين إلى آخر الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها مناظرة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون ثم قال المؤلف وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام والمؤلف يشير بهذا الكلام إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى احتج بمعنى ماذا؟ تناظر وتجادلا احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة يعني كنت سببا في خيبتنا وخروجنا من الجنة فقال له آدم عليه الصلاة والسلام يا موسى يا موسى الله اصطفاك بكلامه يعني كلمك تكليما من غير واسط كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما اصطفاك الله ها بكلامه وكتب لك التوراة بيده كتب لك ها التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلبه في الحج غلبه في الحج إذن هذه مناظرة أه ومجادلة ومحاجة حصلت بين نبيين كريمين هما آدم وموسى عليه مصالته والسلام إذن كل هذه يعني ال المناظرات أه تدل على ماذا على أن المناظرة يعني ليست مذمومة كلها ليست كل المناظرات يعني مذمومة في الشرع لا يعني قد تكون ماذا؟ قد تكون مذمومة وقد تكون مشروعة هذا هو مقصود المؤلف ثم قال المؤلف ورحمه الله ونقل عن السلف ونقل عن السلف يعني قد يقول قائل يعني السلف السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى يعني المعروف عندهم والمشهور عنهم أنهم كانوا لا يناظرون أهل البدع وكانوا يحذرون من ماذا؟ من مناظرتهم والجلوس ليهم والحديث معهم. فنقول صحيح أن السلف رحمهم الله يعني ثبت ذلك عنه. ولكن ثبت عنهم أيضا عكس ذلك. يعني ثبت عن السلف أيضا أنهم كانوا يناظرون أهل البدع. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني أراد أيضاً أن يشير إلى هذا المعنى فقال رحمه الله ونقل عن السلف ونقل عن السلف مناظرات كثير. إذا هناك مناظرات كثيرة يعني منقول عن سلفين أيضاً ولهذا مثلاً يعني من المناظرات المشهورة مناظرة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لغيلان الدمشق لغيلان الدمشق وكان قدريا ونظره عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في مسألة ماذا القدر وهذه المناظرة معروفة مشهورة يعني يذكرها أهل العلم في كتب السنة وفي كتب العقائد أيضا من المناظرات المعروفة والمشهورة مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله لحفص الفرد الذي كان يقول بخلق القرآن وناظره الإمام الشافعي رحمه الله أيضا يعني نعود بكم إلى الوراء من المناظرات أيضا المعروفة والمشهورة يعني مناظرة ابن عباس للخوارج وهذه المناظرة يعني مروية في كتب السنة بأسانيد ثابتة وصحيح فتجدونها مروية مثلا في مصنف عبد الرزاق ومروية أيضا في سنة البيهقي ورواها الحاكم في المستدرك وغيره ممن روى هذه القصة ومناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما يعني ذهب إليهم ذهب إليهم وكان عددهم ستة آلاف شخص يعني لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما كان عددهم ستة آلاف شخص وابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج تعمد وتقصد أن يلبس حلة ولباس من أجمل الحلا يعني الخوارج كانوا معروفين بماذا بشدة زهدهم شدة زهدهم في الدنيا فلبس ابن عباس رضي الله عنه أجمل أولا فذهب إليهم ذهب إليهم فسلم عليهم سلم على القوم السلام عليكم وهم طبعا يكفرونه لم يرد عليه السلام فقالوا له مرحبا بك يا أبا العباس مرحبا بك يا أبا العباس ثم قال له أحد الخوارج ما هذه الحلة يعني أنت يعني صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يعني أولى بالزهد من نحن فقالوا ما هذه, ما ما ما هذه الحلة فقال لهم رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسنا أحسن كلته فذكر لهم دليلا من السنة على ما فعله وقال لهم والله تبارك وتعالى يقول في كتابه والخوارج طبعا يعظمون القرآن والله تعالى يقول في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة أو خالصة في قراءة أخرى يوم القيم فأسكت بالحديث ثم بالآية فسكت فقال لهم ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره يعني تأملوا في هذه الأوصال تأملوا في هذه الأوصال طبعا الخوارج خرجوا على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الإيمان الذي خرجوا عليه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام بل هو صهر زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وهو أرضاه وهذا يدل يعني يا جماعة هذا يدل يا جماعة على أن يعني هؤلاء الخوارج يعني ليس همهم ليس همهم أن يكون هناك إمام عادي بل الخروج العياذ بالله عبارة عن هوى وبدع في نفوس هؤلاء في نفوس هؤلاء وإلا يعني أين هناك إمام أفضل من علي رضي الله عنه في زمانه أين هو الإمام الذي أفضل من علي في زمانه ومع ذلك خرجوا عليه والعياذ بالله وسترون عن الأسباب التي حملتهم على هذا الخروج عن أسباب تافهة مما يدل فعلا على أنهم يعني أصحاب هوى وأصحاب يعني جهل والعيال بالله. فقال لهم ابن عباس ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره؟ فقالوا له ننقم عليه ثلاثة أشياء. هناك يعني ثلاث مخالفات. وقع فيها لأجلها كفروه والعياذ بالله فقال لهم ابن عباس هاتوا ما عندك، فقالوا له أولا الأولى أنه حكم الرجال حكم الرجال والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله حكم الرجال طبعا في الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني ذات مرة يعني أرادوا أن يصطالحوا أرادوا أن يصطالحوا فحكم رجالا فحكموا رجلا من جهة علي رضي الله عنه ورجلا آخر من جهة معاوية ومن كان معه حكم هذين الرجلين يعني فيما بين الطائفتين ليصلحوا بين الطائفتين فقالوا لابن عباس حكم الرجال والله تعالى يقول إني الحكم إلا لله طيب ما هي الثانية المخالفة الثانية قالوا له إنه قاتل أقواما علي قاتل أقواما ومع ذلك لم يسب منهم ولم يغنم منهم يعني لم يسبي نساءهم ولم يغنم ماذا أمواله فلئم كان الذين قاتلهم كفارا لحل ماذا سبيهم وغنمتهم إن كان الذي قاتلهم يعني الجهة التي قاتله لو كانوا كفارا لحل ماذا سبيهم وغنمتهم وهو يعني لم يسبي ولم يغنم ولئن كان الذين قاتلهم مؤمنين لمحل قتاله لو كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلوا ولو كانوا كفارا فلماذا قاتلهم ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فقالوا هذه هي المخالفة الثانية طيب هذه الثالثة قالوا إنه محى أمير المؤمنين يعني في الصلح الذي كان بين علي وعلي وبين الجهة الأخرى علي رضي الله عنه أمر الكتب أن يكتب هذا ما قضى به أمير المؤمنين مع معاوي فقال له يعني المخالف قال له لا تكتب أمير المؤمنين لو اعترفنا بإماراتك لما تقتلنا فماذا فعل علي أمر بأن يمحى ها يعني كلمة أمير المؤمنين إذا قال أمحو ذلك قال للكاتب أمحو ذلك وكتب هذا ما قضى به علي بن أبي طالب مع يعني فلان وفلان فقال له ما أهل لابن عباس ما أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين فهو أمير الكافرين قال لب قال لهم ابن عباس هل عندكم يعني غيرها قالوا لا عندنا هذه فقط طيب قال لهم لو نقضت يعني هذه الشبهات التي عندكم لو نقضتها بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم آ أم التبعية أنتم قالوا نعم طيب قال قال في الشبهة الأولى قال لهم أي أي أيهما أعظم أيهما أعظم أن يحكم الرجال في أرنب أم يحكم الرجال في دماء المسلمين لتعصم تلك الدماء ونحوها والله تبارك وتعالى يقول في جزاء الصيد يعني المحرم المحرم إذا قتل صيدا يقول الله تبارك وتعالى في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل يعني أمر الله تعالى في جزاء الصيد لمن قتل مثلا أرنبا أمر الله تعالى أن يحضر رجلان وشهدان فيحكم هذان الرجلان في قيمة يعني هذا الأرنب يعني كم يساوي يقدرونه كم يساوي ليدفعها ذلك المحرم الذي قتله فقال هذا القرآن حكم الرجال في ماذا؟ في أرنب حكم الرجال في أرنب في دم أرنبا فكيف لا ترغون من علي أن يحكم الرجال في دماء ماذا المسلمين والله تعالى قال أيضا في الزوجين إذا اختلف فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله ليصلح هذان الحكمان بين إمرأة وزوجها. فكيف لا ترغون أن يحكم علينا رضي الله عنه الرجال في الإصلاع بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فقال لهم أخرجت من هذه قالوا نعم يعني في هذه غلبتنا بقيت ماذا إثنتان الشبهة الثانية فيما يتعلق بماذا السبي أنه قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسبب فقال لهم أطرون أن تسبى أمكم عائشة رضي الله عنها لأنه في معركة الجمل يعني عائشة رضي الله عنها كانت مع الجهة الأخرى يعني ضد علي رضي الله عنه ضد علي رضي الله عنه وفي تلك المعركة يعني عكر جمل عائشة رضي الله عنها ولهذا سميت بوقعة ماذا الجمل؟ فقال لهم أترون أن تسبأ أمكم عائشة رضي الله عنها ويستحل منها ما يستحل من السبي يعني إذا سبيناها فهي أمى والأمى يجوز لسيدي هذه جامعة فقال لهم أترون ذلك أن تسبأ أمكم عائشة قال لهم وإن أنكرتم أن تكونا عائشة أمكم فإن الله تعالى يقول أزواجه أأمهاته قال إن أنكرتم هذا أيضا كفرتم بالالالقرآن يعني الذي تعظمونه فخرج أيضا من الثاني قال أما الثالثة وهو أنه محى اسمه أمر المؤمنين قال قد بلغكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما تصلح مع المشركين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب هذا ما تصلح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فلان وفلان من كفار قريش فقال له كفار قريش لو اعتقدنا بأنك رسول الله لما قتلناك فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمحق رسول الله وكتب في الصلح هذا ما تصالها عليه محمد بن عبد الله مع فلان وفلان من كفار قريش إذن فهل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مهى رسول الله فليس برسول فرد يعني ابن عباس رضي الله عنه كل حججهم كل حججهم وراجع وتاب من الخوارج يعني في تلك أو بسبب تلك المناظرة يعني ألفان يعني رجعت ونثب كانوا ستة ألاف فتاب ورجع منهم ألفان فهذه أيضا يعني من أشهر المناظرات التي يعني وقعت وحدثت في زمن السلم مما يدل على مشروعية ماذا المناظرة إذا كانت بالضوابط التي سبق ذكره قال المؤلف في ختام هذا الكلام نختم به قال وكلها يعني هذه المناظرات من الأنبياء والسلف وغيرهم قال وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم توفر فيها العلم والنية يعني النية الحسنة والمتابعة يعني متابعة ماذا؟ الحق ونحو ذلك قال وأدب المناظرة, وأدب المناظرة نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وبعد الأذان إن شاء الله تعالى سنجيب على الأسئلة هذا سائل يقول هل المناظرة التي وقعت بين عبد العزيز الكيناني وبشر المريسي في مسألة خلق القرآن وهي مطبوعة في كتاب بعنوان الحيدة هل هي حقيقة أم نسبت إليه فقط طبعا هذه القصة يعني متكلم فيها هذه القصة متكلم فيها ولكن الذي يحضر الآن أن شيخنا الشيخ علي ناصر الفقيه حفظه الله تعالى يعني قد حقق يعني هذا الكتاب قد هذا الكتاب ويعني ذكر يعني في مقدمة ذلك التحقيق ما يعني يؤيد والله تعالى علم يعني ثبوت هذه ال المناظرة والله تعالى علم هذا سائل آخر يقول تظهر في هذه الأوان الأخيرة على شاشة التلفاز مناظرات للروافض فهل هذا يعد مشروع وهل تجوز مشاهدة تلك المناظرة طبعاً إن كان الذي يناظر إن كان الذي يناظر من أهل السنة وكان يعني متمكناً فيما يناظر فيه وكان متمكناً فيما يناظر فيه فيعني يشرع يعني يشرع خاصةً لطالب العلم أن يشاهد ذلك، وأما يعني العامة العامة عموما فأنا شخصيا يعني أنصح العامة بأن يعني يبتعدوا عن مثل يعني هذه الأشياء لماذا؟ لأن المناظرات يعني يكثر فيها يعني ذكر شبه يكثر فيها ذكر شبه ورب يعني شبهة تذكر في تلك المناظرة وقد يعني لا يحسن المجادل ردها أو يردها بكلام يعني لا تفهمها أو كلام لا تفهمه أنت فتعلق في قلبك يعني تلك الشبهة ولهذا فأولى لعامة الناس أن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء وأما يعني من كان يعني صاحب علم وطالب علم لا مانع من انتفاعه بمثل ذلك والله أعلم يقول هل الروافض الآن ممن لا يجادلون بسبب تعنته وعدم رجوعهم إلى الحق طبعا أحيانا قد يكون المخالف متعنتا ورافرا للحق مع ذلك يجادل يعني أحياناً قد يجادل المخالف مع تعنتي لأن المجادلة والمناظرة يعني لها مقاصد ولها أهداف قد يكون مثلا من أهداف هذه المناورة يعني إقامة الحجة على هؤلاء إقامة الحجة على هؤلاء ولهذا يعني الأنبياء ناظروا يعني أقوامهم مع عناده ولهذا لا يوجد يعني شخص أعند من فرعون لا يوجد شخص أعند من فرعون، ومع ذلك ما موسى عليه الصنة والسلام ليقيم ماذا الحجة عليه؟ ليقيم الحجة عليه. فالمهم أن ال المناظرة يعني قد يكون يعني لها يعني أهداف أخرى ومقاصد أخرى غير يعني رجوع هذا المخالف إلى الحق. قد تكون هناك يعني أغراض أخرى وأهداف أخرى يعني يناضر من أجلها. قل السائل لماذا حاج إبراهيم قومه بهذه الآيات الكونية وهي الليل والقمر والشمس وخصها عن سائل الكواكب والمخلوقات طبعا أولاً إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر يعني أولئك الذين كانوا يعبدون هذه الكواكب ويعني جاء يعني ذكر هذه الكواكب وهي يعني الشمس والقمر لأنها من أظهر الكواكب هذا هو يعني يعني سبب يعني تعيين يعني هذه الأشياء يقول هل التكفيريون الموجودون في هذا العصر والذين يخرجون على الأئمة بالقول والسلاح يعدون من الخوارج مع أن كثير منهم لا يكفرو أصحاب الكبائر. طبعا إن لم يكن هذا خروجا فلا أعرف خروجا آخر إذا كان يعني قتل الناس وخروج هؤلاء على يعني الناس إذا كان هذا لا يعد خروجا فلا ندري ما هو الخروج يقول فائد في الجدال بأن لا يخرج عن الموضوع طبعا إحنا قلنا الجدال يعني له أداب كثيرة والتي ذكرتها هي عبارة فقط عن أمثلة يقول هل المناظرات التي كان يجريها أحمد ديدات ضد النصارى في ألوهية عيسى وأنه ولد الله كما يقولون فهل هذا من الجدال المحمود أم من الجدال المذموم؟ فأنا طبعا المناظرات هذه يعني لم أتابعها يعني بتفاصيلها ونحو ذلك، ولكن نرجو أن تكون من الجدال المحمود والله تعالى عالم. ما دام أن القصد منها هو يعني الدعوة إلى التوحيد وإبطال يعني عقائد النصارى ونحو ذلك، فأرجو أن يعني أن يكون هذا من الجدال يعني المحمود وإن كان طبعا. يعني أحيانا في الجدال يعني وال يعني قد تذكر يعني فيها يعني بعض التفاصيل التي يعني قد تخالف طبعا الحق يعني قد يستدل مثلا يعني بأشياء يعني ليست صحيحة ونحو ذلك فلا شك أن المناظرات خاصة إن لم تكون من عالم من أهل السنة يعني متمكن في العلم السنة يعني غالبا لا تخلو يعني من بعض الملاحظات كما يقال يقول هل عدم مناظرة أهل البدع خوفا من اشتهار بدعتهم ما زال معتبرا في وقتنا الحالي طبعا طبعا هذا لا يزال معتبرا فإذا رأينا بأن مناظرة يعني هذا المبتدع يعني مفسدتها أكبر من مصلحتها فتترك المناظر إذن فالمناظرة يعني ينظر فيها إلى يعني ما فيها من, من مصالح أو مفاسد فإن كانت مصالحها أكثر وأعظم آه آه قمنا بها وإن كانت مفاسدها أكثر وأعظم تريكت طبعا هذا قال قلت في لا ينبغي أن يضيع الوقت مع الخصم إذا لم يقبل الحق ونوح عليه السلام لبث في قومه يجادلهم هذا ذكرت سببه يعني آآ آآ لأن يعني مجادلة يعني المخالف أحيانا قد يكون وراءها يعني مقاصد أخرى فتفعل لأجل تلك المقاصد هل هناك فرق بين الجدال وإقامة الحجة طبعا الجدال هو وسيلة لإقامة الحج. الجدال وسيلة لإقامة الحجة نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك